فوس زوجت وإذا الموادة سئلت بأي دم قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أح. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة العرش مكين وما ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بطنين وما هو بقول شيطان رجيم ينهدون انه هو الا ذكر للعالمين لمن شاء منكم ان يستقيم وما تشاؤون الا ان يشاء